ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وطهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر مما قتكم أنفسكم إذ دعون إلى الإيمان فتكرون قالوا ربنا أمتنا سنتين وأحييت سنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذا لنكم بانه اذا دعى الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء الرزق وما يتذكر الا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون